الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ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 أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحّوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أَظُنُّ قَوْلَكُمْ أَوْجَهَرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه وإليه تَسِخَ فِيكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ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 أن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو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 أمَّرَ أُولَهُ الْفَتْنَ سِئَتُ وَجْوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُتُبْتُ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُنَّ إِنَّ أَهْلَكَ لِيَاللَّهِ وَمَنْعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عذابٍ أليمٍ قُلْ هُوَ رَوَاحٌ أَمَنَ نَبِيٌّ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَا وَرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَا